يا ابو على في دعا بيت دروة نشبال اللي دجناش من فتح يدي متاح زي أنا دور في كتير وسنفسان أولا دي الحمر لا تبولي بيت ولا غير ومكتوبة طوبة من النوبة لو يمسى عمره جبت ماخدش جرس النوبة من منتش رجلنا لا على جد الحدنا يا با ده ما مراحش عليه بس كان في ده الا نهر ممتنه ما كان له نيسي عويد ابوه وصباح يقول يا ريت يا ريت <تصفيق> يا حلوكا واسمعيني We'll be alright. We'll